محمد وآله وصحبه وأسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في كتابي الصلاة ما زلنا في كتابي الصلاة نعم ودرس يوم أمس وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وبينا أنه إلى اليوم أيضا ما زال أهل العلم قد اختلفوا فيه وبينا القول الراجح وذكرنا بعض من اختاره من اهل العلم حياك الله هنا الحبيب وحي الله اخي الفاضل والكريم ابا رائد وحي الله النشيط واخي المبارك الاسيف وحي الله البطل الذي لا يكاد يكون له منازع منذ الصباح وهو موجود هنا ابو انس يعني في قضية متابعة الورفا وايضا قضية اشغال وقت الحاضرين بدروس الأكاديمية بسم الله لا يحرم الأجر أهلا ومرحبا بالمبارك أحمد فأقول ممن اختار أن تقدم الركبتان أولا قبل اليدين سمحت شيخنا محمد بن صالح العثيمين وجماعة من أهل العلم رحم الله الجميع ثم يقول المؤلف رحمه الله ويجافي عضيجئه عن جنبيه ويجافي عضديه عن جنبيه يعني أن المصلي في حال سجوده يستحب له أن يبعد بين عضديه وجنبيه يستحب لا أن يبعد بين عضديه وجنبيه وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري وبسلب ما رواه عبد الله بن ابو رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطائه ويعلم الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم بعد صلاة العشاء كان من بجواري لا يجافي عضديه يديه أو عضيه عن جنبيه هذا خطأ وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كما استثنى بعض العلماء من المعاصرين إذا كان هناك زحام شديد اذا كان هناك زحام شديد وقد يؤذي من بجانبه إذا جافى عضديه عن جنبيه فهنا لا باس في ذلك هنا لا باس بعدم ذلك نعم. قال وبطنه عن فخذيه ويجافي بطنه عن فخذيه لا يلزق بطنه بفخذيه هذا من الخطأ أيضا ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود نفط واضح اعتدلوا في السجود وهذا العمل من سنن الصلاة بإجماع العلماء قال رحمه الله ويجعل يديه حذو منكبيه ويجعل يديه حذو منكبيه وهذا واضح يدان تكون حذو المنكبين وذهب بعض أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى يستحب أن يضع يديه بحذاء أذنيه يعني حال السجود أين تكون يداك قال بعضهم إلى حذو الأذنين وقال بعضهم إلى حذو المنكبين وما قاله المؤلف مرجوح وما قاله المؤلف مرجوح نعم والقول الراجح أن يضع يديه بحذاء أذني كما جاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده حذاء ذني جاء من طرق كثيرة وسنده جيد هذا هو القول الراجح قال رحمه الله كيف يسجد بينهما المنكبان الكتفان أخي برائد المنكب هو الكتف فارك الله فيك قال ويكون على أطراف قدميه في أثناء السجود تكون يكون سجوده على أطراف قدميه وهذا معلوم وجد ذلك في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وفي الحديث قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة هذا محل الشاهد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة والحديث في صحيح البخاري وهذه أيضا من سنن الصلاة ليس من واجبات الصلاة وإنما هي من سنن الصلاة كسابقتها وقد أجمعها للعلم على ذلك سلامك الله أختنا والباركة زينب وحي الله الجميع يا الله صلاح الدين أليك السلام ورحمة الله وبركاته وهنا أشار أهل العلم إلى أن الإنسان يجب أن يسجد على أعضائه السبعة مسألة مهمة يجب على المصلي أن يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الأعضاء السبعة وبعض الناس تكون نظارته كبيرة فلا تتمكن جبهته ولا أنفه من الأرض هذا لا يجوز بس بل الصلاة باطلة كما جاء في الحديث الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت ولا يبسط يديه أيضا كذلك بعض الفروش ربما تمنع المصلي من تمكين جبهته وأنفه بالأرض في حال السجود هنا لا يصلي عليها أمرت أن أستدع على سبعة أعظم حسنت أخي أبا أنس قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا قد ذكرنا الدليل على ذلك في درس يوم أمس وأن الواجب قولها, أو قولها مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال لا حد له ذكرنا هذا يوم أمس بالمناسبة إخواني وأخواتي هل الدرس منقول على غرفة أهل القرآن أفتنال الكريمة هو المباركة أهل القرآن وكلام موجه لجميعه المستفيدين هناك ممن يحمور معنا هل الدرس منقول هناك كانت الدروس السابقة كلها منقلة لكني فوجئت يوم أمس عرضا أنه لم ينقل ربما كان عندهم برنامج إن كان هذا فنسكن لهم يعني نفيد بهم ونشكرهم على ذلك صح. في صوت يا يجمع العام عندي متوقف العام عندي متوقف اللهم يستغفر حسنت وحسن الله عليكم. من من إليكم هو مشرف أيضا في ظرفتها القرآن لعله يأتي لي بالخبر اليقين اختنا زينب أظنكي هناك أيضا ترفع النقاط عن أخينا الفيصل والأخ كريم والدكتور كريم أحسنت أخي أحمد لكل حال، أبو صالح ظن غير موجود معنا والعادة يشارك أو ربما هو بعيد عن الجهاز أو ربما يستمع ولا يكتب ومن من ومن النشيطين ما شاء الله في كل الغرفة يقول مؤلف رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا من السجود طبعا وكما قلنا بدون رفع يديه وضع رفع اليدين عند التكبير أربعة ذكرناها أكثر من مرة ذكرناها أكثر من مرة قال ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة هذا معلوم وذكرناه قبل قليل في حديث أبي حبيث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها يقعد الإنسان على رجله اليسرى وهذا سنة هذه من سنن الصلاة واليمنى تكون منصوبة ولصابع تكون مثنية باتجاه القبلة لا ليست صعبة كيف صعبة هي جلسة التشهد أخي الحبيب واللبيب أرحمه مثل جلسة التشهد مثل جلسة التشهد الأول سهلة إلا لمن كان سمين بدينا فربما يكون صعبا عليه على كل حال هي سنة ولا بأس مثل جلسة التشاهد أخي أحمد سبحان الله غريب ربما بعض الاخوة يعني لم يعرف الصفه أو لم يعرف كيفية هذه الصفه. مثل جلسة التشاهد الأخ طيب يقول مؤلف رحمه الله ويقول رب اغفر لي ثلاثا هذا الذكر كما هو معلوم يكون بين السجدتين يقول رب اغفر لي ثلاثا وهذا مستحب وقال بعض أهل العلم بل السنة ألا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين فقط تقولها مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كررها أكثر من ذلك هذا هو القول الراجح ما قال أنه يزيد نطالبه بالدليل ولا دليل هنا فيما أعلم وجاء هذا عند ابن ماجا وعند غيره عند أحمد أيضا وهناك حديث يعني اختلف العلماء في صحته حديث من عباس وهو كان يقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني وهديني ومن حجر يرى ضعف الحديث وكذلك ابن رجب في شرح البخاري على كل حال ثابت رب اغفر لي وارحمني وأيضا لفظة وعافني واجهرني وثبت أيضا بسناد حسن زيادة وارفعني كما شار بعض المعاصرين ما شاء الله هيا الله جميع الحباء والأخوة والأخوات الذين قدموا إلينا من غروفة خين وإسام جزاه الله وإياهم خير وجزى من دلهم على ذلك خير الجزاء هيا الله أخوانا ناصر قال ثم يسجد الثانية كالأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك السجدة الثانية مثل السجدة الأولى ويقال فيها كما قلنا يقال فيها ما قلناه في السجدة الأولى وفي قضية رب اغفر لي قلنا لا يزيد على مرتين لا يكرر رب اغفر لي أكثر من مرتين هذا السنة أما أن تقول رب اغفر لي وعافني وارحمني واجبرني وارفعني لا بأس بذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يسجد الثانية كما سجد الأولى قال المؤلف ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا ذكرناه في حديث بحرير السابق يكبر بدون رفع يدين قال وينهض قائما فيصلي الثانية الأولى فيصلي الثانية كالأولى يقوم بعد أن يستجد السجدة الثانية ويصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى كما ذكر مؤلف رحمه الله تعالى. يرى بعض أهل العلم هنا أنه يسن أن يجلس جلسة الاستراحة. هذه فائدة. انتبهوا لها جيدا يرى بعض للعلم، العلم إلى أنه يستحب أن يجلس هنا جلسة الاستراحة عندما يرفع من السجدة الثانية ليقوم إلى الركعة الثانية يجلس يجلس كما يجلس للتشهد هذه تسمى جلسة الاستراحة تواني معدودة ثم يقوم الكلام أخي الحبيب ناصر في كتاب عمدة الفقل ابن القدامى ونحن الآن في كتاب الصلاة أحسن نحن نتكلم عن صفة الصلاة واضح جلسة الاستراع هذه اختلف فيها للعلم اختلافا كبيرا قديما وحديثا يرى بعضهم أنها خاصة بكبار السن ومن احتاج عليها ويرى بعض العلماء أنها سنة مطلقا لمن احتاج إليها ولمن لم يحتج إليها كالشباب مثلا وهذا القول هو الراجح وهو مذهب المحدثين وثبت إقرار عشرة من الصحابة لأبي حميد لما ذكر هذه الصفة قولا جلسة الاستراحة فالأقرب وهو مذهب الشافعي ورجع إليها الإمام أحمد الإمام أحمد كان يرى في البداية أنها خاصة بكبار السن ثم رجع إليها في آخر حياته رحمه الله على كل حال هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار عشرة من الصحابة لأبي حميد أيضا عندما ذكر هذه الصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتفعل أيضا عند القيام من الركعة الثالثة للركعة الرابعة يجلس الاستراحة عند القيام من الركعة الثالثة للركعة الرابعة واضح جلسة الاستراحي والحبة أو اعيد صفتها عندما يقوم من السجد الثاني عندما يرفع من السجد الثانية ليقوم الى الركعة الثانية يجلس كجلسة التشهد ثواني ثم يقوم هذه جلسة الاستراحة وكذلك عند القيام عند رفعه من السجد الثانية من الركعة الثالثة الى الركعة الرابعة يجلس كما يجلس التشهد ثواني ايضا معدودة ثم يقوم الى الركعة الرابعة وهذا اختيار شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان جلسة الاستراحة سنة مطلقا ينبغي المسلم ان يحرص عليها ينبغي المسلم ان يحرص عليها واجمع العلماء على ان الركعة الثانية ليس فيها استفتاح وانه يفعل فيها كما يفعل في الركعة الأولى هذا بالإجمع كما في حاشية روض المربع والإنصاف وغيرهما أنا لعل يقف عند هنا إن كان عندكم أسئلة لأن الدرس متأخر اليوم وأيضا أنتأخذنا قليلا بسبب درس الشيخ محمد جزاء الله وإياكم خير الجزاء إن كان في الأسئلة المجال مفتوح إن شاء الله هذا سنة كروخ المبارك ونشيط